الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي ولدي آدم أجمعين حبيب رب العالمين سيد الأولين والآخرين إمام المتقين قائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين في رحاب الحبيب وفي صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم مفتخرين بذلك كما أذكر دائما ينبغي أن نعيش بجوارحنا وبأحاسيسنا وبمشاعرنا هذه المسألة ومعجوده وكرمه صلى الله عليه وسلم ومن مثل كرمه صلى الله عليه وسلم يضرب الناس الأمثال بالكرم بكثير من الناس ولكن كرمه صلى الله عليه وسلم كانت القائية، وكان بغير تكلف وكان لوجه الله تعالى من المستحيل لأي شخص يدرس حياة وشخصية نبي العرب العظيم ويعرف كيف عاش هذا النبي وكيف علم الناس إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل أحد رسل الله العظماء. آن في كتابه حياة وتعاليم محمد كرمه صلى الله عليه وسلم بل ومكارمه تختلف عن كرم الناس جميعا قبل البعثة قالت له خديجة لما جاءته البعثة كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتحمل الكل وتغيث الملهوف الكل معناها الضعيف يعني الكلالة التعبان يعني الكل كلا وتعبة وتعين على نوائب الحق عرف بذلك أحب الكرم ابن أتُحاتي من الطائي لما سبيت قالت يا محمد هلك الوالد وغاب الوافد فلا تشبت بي أحياء العرب إني ابنة سيدي قومها قال ابن من أنت قالت كان أبي يفك العاني الأسير ويحمي الذمار ويشبع الجائع ويقرئ الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام قال يا جاري هذه صفة المؤمن خلوا سبيلها فإن اباها كان يحب مكارم الأخلاق نعم والله كرمه نفاخر به نحن كأمة مسلمة كرم أول الكرم بنفسه بذل نفسه للناس كان يجلس للناس بغير غفير وبغير من يمنعه بذل نفسه للناس كرم بوقته ما كانت له أوقات للراحة سورة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسه قالت نعم بعد أن حطمه الناس حطمه الناس يعني, يعني تعب تعب مع الناس وكرم حتى بجاهه كان يستعمل جاهه شفعة لمغيث مغيث رقيق وكان مزوج بريرة وهي أيضا رقيق هي أتقت نفسها بعد ذلك بقي عند حرية المفارقة وكان مغيث يحبها فجاء النبي سلم يشفع يمشي ويقول لي بريرة يا بريرة كوني مع مغيث قالت أمر أم شفاعة قال شفاعة قالت لا أحبه فكان يحجب ومغيث يبكي يقول يا عائشة لا تعجبين من حب مغيث بريرة ومن بغضها إياه كرم بكل شيء نعم والله كريم هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحل لو لم يكن له غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله عجيب روى البخاري في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاءتهم امرأة اهدت ثوب نسجته بيدها قالت يا رسول الله أنا شايفاك أنت محتاج ودي جلابية أو عباية نسجتها لك بيدي فلبسها وخرج فجاء الرجل قال يا رسول الله ثوبك ما اجمله ما ازينا ابن حنيه قال يا اخي والله جلابيتي اذا دي ما حدين ليها الرسول مؤدب مؤدب شديد دنق راسه لانه ما ممكن يقعد عليه قدام الناس وما قادر يقول لا طقطق راسه لما انتهى المجلس ودخل البيت خلع الثوب وطواها وارسلها للرجل في بيته طبعا الصحابه لحد حسن ما عرف انه ادى ولا ما ادى الراجل للتعثر لبس جلابيه ويتاني يوم الناس شعفوا فيه زعلوا منه زعل قالوا أنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا ولا يمنع محتاجا أن تعلم أنه محتاج للثوب فلما سألته هو فيه راغب قال إليكم عني إنما سألته الثوبة حتى يكون لكفنا لأنه مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراوي ولقد رأيت الرجل وقد كان صادقا يكفن في تلك الثياب يا أخي لكنه صلى الله ما حجيب ما قال له أسمع الشيء ده هدية والهدية لا تهدى ولا تبع كما يقول الناس طبعا ما في حيث ما الهدية لا تهدى ولا تبع ده كلام ما عنده أساس من الصحة في الدين الهدية تهدى والدليل هذا الحديث هو يدل على سخاء النفس كرمه صلى الله عليه وسلم تلقائي مش كرمه وفاؤه حياؤه أدبه خلقه كل شيء فيه تلقائي لا يتكلفه لا يتكلف أن يكون كريما علم الكرم كرم الفتوى كرم العلم سئل النبي عليه الصلاة والسلام إنا لنركب البحر أنا توضأ من مائه شوف الكرم ده قال هو الطهور مائه لحد هنا الإجابة انتهت شوف الكرم الحل ميتته إجابة بغير سؤال كرما وجودا حكيب لكن كرم في العلم كرم في النفس كرم في الوقت كرم في المال يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنصاري قال ابتعت النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترت ظهره إلى المدينة في غزوة قال لي اخنا عندي جمل اشتري مني رسول قال اشترينا لكن بعدين لما نرجع نديك حقك قال لي خلاص أنا بركب لحد المدينة لما وصلوا قال جابر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أتقاض الثمن قال فاعطاني الثمن والجمل معه يعني قلت التمن الثمن ده ثمنه والجمل خلينا لك كرم عجيب قال ابن عباسك انا رسول اجود الناس وصف بانه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وكان عليه الصلاه والسلام يقول لو ان لي مثل احد ذهبا ولا تمر علي ثلاث وعندي منه شيء اقسموا طوالي ولو كان لي مثل هذه العضات الشجر بتاع الشوك الفي الوادي نعما لقسمته بينكم ولما وجدتموني بخيلا ولا جبانا والله لا بخيل ولا جبان يا اخي لكن بيكلم الناس منه اخلاق ومكارم وهذا الذي قصدناه من هذا البرنامج ما قصدنا أن نتحدث عن السيره بوقائعها وسردها أردنا أن نتحدث عن الجوانب الحية في سيرته صلى الله عليه وسلم المطلوب منا أولا أن ننقل للعالمين هذه المعاني حتى من الناحية النظرية ثانيا أن نجسد كرمه في حياتنا فما أحوجنا لصلة الرحم وفك العاني وإجباع الجائع وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم ولقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا للفضول لإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم لو دعيت إليه في الإسلام لاجبت لا وما أحب لو أن لي به حمر النعم أو كما قال صلى الله عليه وسلم علينا أن نتعلم أن الجود من أفضل اخلاق المؤمنين الغرض أن نكون امتدادا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن نمثله كل مسلم سفير للنبي صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وايخذ بنا إلى الى البر والتقوى انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يا أبي